والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خابث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف لا يأتي لقوم يشكرون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 العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتموا أن على رجل منكم لينذلكم ولتتقوا ولعلكم ترحمون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 وإلى عاد نخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذي كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّ لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ يَا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح نمين أو عجبتموا أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم